خَلَقَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفَ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ مُسَخَّرٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أندادا نلقوه لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوه لو ان لَنَا كَرَة فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَّا كُ مَِّا فيِيأَبِّ حَلَ لَ قَبَ وَلَا تَتَّبُِ خطواتِ الشَّيطَ إِهُ لَم دُُ ب إِ ماَا يَعْمُركُ بِالسِ وَأَن تَقُ وَلَى اللهَِّ مَا لا تَعلَمُ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 إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمَنُوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون 117. وما حرم عليكم الميتة والدم ولحم وَمَا 118. وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَوْعِظَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد